أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى لَكِنْ كَانَ لَكُم أَنْ تَنْتُبِذُوا شَجَرَهَا إِلَٰهُهُمْ مَعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ اِلهُنا نَعُوذُ بِكَ أَنْ نُشْرِكَ بِكَ أَحَدًا أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ كُلُّهَا تُرْهُ وَهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ كُلَّ يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ غَيْرَ إِلَٰهٍ الآخر كتب لهم في ياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم ولغير المغضوب عليهم ولا هذا الا سائر الاول قل فيم في الاضطون ذلك كيف كان عاقبه المجرمين ولا تحزن عليهم ولا تاسف أَن يَكُونَ رَجُلٌ فَلَكُم دَعُبَ الَّذِي تَتَّجِ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ بِحُكْمِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَدِيدُ تَتَوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ مُقِيمٌ